الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله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 شاهدينا الكرام مستمعين الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بحضرتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الدعاء الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. الله بك لله. مرحبا بكم المستمعين مرحبا بكم جميعا. الحمد لله فيكم. فيكم بعضا. سيدي يا طرأ لنا والله على من خلال حلقات هذا البرنامج وهذه السلسلة البرامجية الدينية التي أنا شخصا اعتبروها ليست برامج دينية بقدر ما هي برامج في الفكر الديني لتصحيح مفاهيم لتسليط الضوء على أشياء لمحاولة جادة لفهم ديننا الصحيح. كما انزل من قبل رب العالمين على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فباعتبر فضيغتكم صاحب هذا البرنامج وضيف النسية على مدار هذه الحلقات مركز أن نقتلع على سيد المشاهدين أن نأخذ من كل حلقة سمة من سمات ونحاول تطبيقها في خلال الأسبوع وهذه بفضل الله يعني هذه صناعتنا مع خدمة الجمعة كل جمعة أعطي واجب معين للمستمعين في خبر الجمعة أن يعني يفعلوه طوال الأسبوع ما شاء الله هذا يعني على يعني مدار سنوات طويلة وأنا أفعل هذا في خدمة الجمعة يعني يتحول هذا إلى في البرنامج هذا شيء طيب ثم أنا لست صاحب البرنامج صاحب البرنامج المشاهدون والمشاهدات الذين هم ببركة إنصاتهم لنا وبتركهم قلوبهم لنزرع فيها خيرا هم اصحاب الفضل علينا ولسنا باصحاب فضل علي فكم من اناس يغلقون ابواب قلوبهم كي لا يستمعوا ابدا الى الخير ولا يستنبطوا الخير في قلوبهم اما من المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات الذين نحبهم ويحبوننا في الله يعني هم اصحاب مثل هذه البرامج التي ندعو الله ان تكون خالصه لوجه الكريم وبوركت كل قناه وبورك كل جهد في أرجاء المعمورة لنشر الخير بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نريد أن نشر الخير في أمة محمد فقط نحن نريد نشر الخير على مستوى العالم كله فالرسول أرسل رحمة للعالمين ونحن أمة أخرجت لغيرها بعد أن أخرجت نفسها فهي أمة عجيبة لأن بيدها مقاليد آخر كلمة من السماء إلى أهلها وقبل آخر كلمة إلى السماء كانت كلمة سيدنا عيسى. نعم هذا الكلمة. نعم هذا هو الكلمة. في البدء. في نعم نعم. هذا, هذا هو. الكلمة. العجيب خبرتنا أن أن سيدنا عيسى أخذ تكريم في القرآن هو وأمه وعائلته ما أخذها نبي. سبحان الله هاي شوف القرآن عظمته. ثلاث صور. ثالثه تعتبر ليست صور قصيرة أو قليلة أو صغيرة، ليس ليست نقصة صورة صغيرة، إنما يعني سورة يعني ليس عدد آياتها من اقتصار من اقتصار الصور ولكن من الطوال. عائلة سيدنا عيسى سميدهم صورة على عمرها، وأمه سميدها صورة مريم، ومعجزته سميدها سورة المائدة. فانظر أي تكريم به هذا النبي، وهذه عظمة الإسلام، لأن الدين متكامل. لا نفرق بين أحد منهم سبحان الله م. لا يجوز أن أؤمن بسيدنا محمد وأنكر سيدنا عيسى ولا يجوز أن أؤمن بسيدنا موسى وأنكر سيدنا أبدا ومن ينكر خرج من الملة سلم يا رب من ينكر من الملة للأخرى خرج من الملة هي ملة واحدة ملة أبيكم إبراهيم علي وهي رسالة التوحيد التي هبط بها أبونا آدم أو أهبط بها نعم. أبونا آدم إلى هذا الكون وتتابعك الصفوات يجوز هذا؟ يجوز. تتابعت تتابع تلك النخبة المنتقاة والمقتره لكي تبلغ أنا عبود الله ربكم ما لكم من إله غير بس, بس بس هذه دعوة الله أنه لا إله إلا أنا فلتقول. طب يقال إنه, إنه سيدنا موسى دين وسيدنا عيسى دين وسيدنا محمد دين. لا. ولكل دينه شرع عليكم من الدين أنتم يا أمة محمد. أديان. شارع شرع عليكم من الدين من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه عظمة الإسلام لنظرته إلى الدين الدين كله متكامل. ولكن جاء كل كما قلنا في بداية صفوة الصفوة كل واحد من الصفوة المنتقاه هؤلاء جاء بحلقة من السلسلة النورانية اكتملت بصاحب الرسالة دي دي ف... ف... دينهم كلهم الإسلام الأنبياء إخوة لعلات هذا في صحيح مسلم الأنبياء إخوة لعلات أي أمهات شتى أمهاتهم شتى ودينهم واحد كل رسول يأتي ليصدق من قبله ويمهد لمن بعده حتى سيدنا عيسى آخر رسل بني إسرائيل إلى بني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعده. اسمه أحمد فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن أيوة مسلمون. هذا هو الدين العالم الذي يجمع كل أتباع سيدنا إبراهيم كل أتباع سيدنا موسى كل أتباع سيدنا عيسى كله أتباع حتى أتباع سيد موسى ربنا أفرق علينا الصبر والصلح وبلقيس مع أيام الإسراءات وأسلمت مع زينمان أنا رب والجن. صحيح ها؟ وأن منا المسلمون ومنا المقصطون ومنا دون ذلك. إذا إبراهيم ويعقوب نفس القضية يا بني ان الله سبحانه وتعالى فلا تموتوا فلا وانتم إلا وأنتم أنا وأنا نفس القضية وسيدنا الدين أن الله الإسلام الدين هو دين واحد دين هو واحد الاسلام. ولكن بما كيف نفهم الأنبياء ورسالتهم هذه كل نبي جاء بجزء من هذا الإسلام أو بصفحة من كتاب الإسلام الكبير ليهدي به قومه شريعة, شريعة. شريعة. فخص <تصفيق> القوم .تخص القلب. يعني سيدنا عيسى كرسالته رسالته بن اسم وسيدنا موسى. سيدنا موسى سيدنا محمد. للعالمين جميعا. لأن إذا أتباع سيدنا موسى إذا لم يؤمنوا برسالة سيدنا عيسى خرجوا من الملة طبعا. وسيدنا عيسى. نفس نفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين. إذا لم يؤمنوا بسيدنا عيسى أو لم يؤمنوا بسيدنا موسى خرجوا من هذه عظمه هذه هي المحاضره الحقيقيه العظيمه لدين الله سبحانه وتعالى وهذه فائده مثل هذه البرامج صحيح هذه فائدتها صحيح نعم. لكن الذي الذين امنوا بسيدنا موسى كانوا قله نعم. ورغم هذا من, من يعني ما ادري كيف يكون المصطلح لكن من حرص رب العالمين على على عباده من فضل رب العالمين من فضل رب العالمين نعم. على عباده نعم. ان يرسل اليهم نبيا اخر من كرم الله سبحانه وتعالى ألا يترك المريض مريضا وألا يترك التائه ضائعا وإنما يهدي سوى السبيل لأنه الهابي سبحانه ترى يعني في فكر فضيلاتكم كان سيدنا عيسى أكثر تأثيرا في بني إسرائيل أم سيدنا موسى سيدنا موسى عاش سنوات طويلة في بني إسرائيل لكن سيدنا عيسى عاش ثلاث سنوات وترك بصنة كبيرة في بني إسرائيل لكن بني إسرائيل عادوه لماذا؟ لأن سيدنا عيسى جاء كان في وكتب وخبرت نعم. الجماعة دول, دول يعني دول عاقل دعوه سيدنا عيسى دول كانوا أصحاب مصالح يغيروا كانوا رجال دين أصحاب مصالح فجل سيدنا عيسى هم من بدأ يدبر مكيدة القتل العمد مع طبق الإصرار والترصد لروح الله سيدنا عيسى هم بني إصرار هم بس عن طريق من نعم. الأحبار وعن طريق أخذ إذن الملك الروم نعم نعم, نعم. قبل أن نبدأ في الحوار مع فضلاتكم ما أهم سمة تميز سيدنا عيسى وكل السمات طبعا وصفات من الصفوة يقتدى بها ويهتدى لكن أهم ركيزة أساسية في الشخصية السماحة مع سيدنا عيسى نبدأ في الحوار مع فضلاتكم شاهدين الكرام مع رمز السماحة وعنصرها مع سيدنا عيسى نبدأ الحوار مع حضرتكم كفكرة ده الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأسداد الدكتور عمر عبد الكافي وصفوة الصفوة واصل قصيرا واصل معنا. صفوة الصفوة سيدنا الكرام مستمعين العزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب ضيفنا الكريم دائل السامة الكبير فضلت الشيخ والساد الدكتور مر الكافي مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى في الحلقة المنصرمة استعرضنا مع فضيلاتكم بدايات قصة سيدنا عيسى من سورة مريم واتقفنا عند سيدنا زكريا وسيدنا يحيى الآن نود أن ندلف ونحن في غاية الشوق واللهفة لكيفية ولادة سيدنا عيسى وملابسات هذه القضية ماذا الله رب العالمين وأصلي وأصدم على سيدنا نسول <تصفيق> الله عليه وسلم أما بعد <تصفيق> قلت لك إن روح الله عيسى عليه وعلمين الصلاة والسلام في الحلقة السابقة إن رسالته ورسالة حب رسالة محبة نعم. وهكذا قد الأنبياء لكن تميز روح الله عيسى بهذه المحبة ولم لم يقم أبدا بمقاومة الاستداد السياسي الذي كان موجود لم يدخل في معترك كما دخل سيدنا موسى لأن موسى بطبيعته يعني في ناس موظفة أو مهيئة للصراع وفي ناس مهيئة ليس للصراع السلمي ولكن كما قلت لك في الحلقة الماضية كأنما يطعن السيف بوردة هذه الوردة أقوى من السيف كلمة الحب تأثر هذه الطبيعة سيدنا عيسى. ملكات سيدنا عيسى لأن بأن في هذه النصحه النورانيه التي يعني التي نقول ان, إن الله سبحانه وتعالى اختاره ليكون ممهدا لخاتم الانبياء سيدنا محمد فرساله الحب عند سيدنا عيسى رسالة السماحة عند سيدنا عيسى هي مقدمه للرساله الخاتمه التي نشرت السلام والمحبه في العالم كله صحيح نعم تعال إلى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 صحيح يعني يعني إذا إذا انتسبنا الى هؤلاء الصفوة ففضلت سمعت هذا يعني في بعض الأراء تقولها من باب الوحي ولكن يعني أنا أميل إلى أنها امرأة صارحة قانة عابسة موصورة بالله تلهم كما أرثمت أم الكريم فأرسلنا إليها روحنا يعني يعني سبحان الله يعني يعني هكذا قال البعض بغض هذا و... و... نحن لا نحجر على اراء الناس او حتى على اراء العلماء ونتوقف امامه لكل واحد يفتح الله له بابا او روزنه يرى منها بصيصا من نور معين ليقذفه في قلوب الناس لان الله سبحانه وتعالى لا حرج على فضل الله ونعم ابن الله واذكر في الكتاب مريم هكذا بدأت قصة مريم مع القرآن الكريم في في السورة المسمى باسمها واذكر عن ال موجه يا محمد, محمد الـ الـ لما أذكر في الكتاب كما ذكرت ذكرية مخاط أنا في الكتاب ماريا إذا انتبأت من أهلها مكانا صقي قصي بقصي أو قصي ربحت سبحان الله وبعدين عملت حجاب اتخذت من دونه حجابا هي وتعبده سلالة أهل عباده مم مم سلالة العبراء من أمه نظرتها لله صحيح ولم نظرتها لله إلى قضية الرهبان قضية الرهبان هذا عرف في المجتمع عرف كان ف... معروف عندهم أن أن الرجل يراهب ولكن هذه السلالة في الصالحين فكأنها يرى راهبة يعني نشأت يعني بعض فيه واحد مع في معذرة ما معنى الرهبانية الرهبانية الانقطاع والتبتل لله عز وجل بعيدا عن الزخارف الدنيا هذه الرؤى وهذه, وهذه الرهبانة الله عز وجل لم يكتبها على بني إسرائيل، ولكنهم ابتدعوها من باب التشديد على طبيعة خلق بني إسرائيل هي التشديد. حتى في, في, في العبادة في العب في كل وإذا بنزلت آيات التوراة بنزلت متعقصة إذا وقعت نجاسة على ثوبك لا أصح أن تغسلها ولكن بد أن تقطع قطعة النجاسة التي وقعت عليها الثوب ضاع. <تصفيق> يعني أنا انتقعت على كومي فلا تطلب بالعكس أكيف ألبس أقل بذلا وأنا أذهب النهر بالحنا فشددوا فشدد الله عليه فجاءت رسالة عن سكاب السفررة لتخفيف هذه الأحكام فلماذا نقول أن المسيرة سماحة وحب لكن في ناس لما قصت قلوبهم كما وصف القرآن لما بنوا إسرائيل لا. ما يعجبهم ليش؟ هو السماح في ناس من المسلمين بالأساس لما تجد شخصا ميسرا أو مذللا لل للقضية يتهموه بالتسيب يقولون متبسط يقول عنده, عنده اثال ستاوى اه لا. لا. لا. لا يعني نحن نقول ما قاله ابن الجوزي الرخصه من ثقه والتشدد يجيده كل احد فلما مم. تجد عالم ثقه, ثقة ويقول يسرا ستعلم انه لا يقولها الا الثقه بدليل أن ما, ما كان أيسر من الرسولين صلاة الله عليهما وصحبه أجمعين. وحتى الدين كما تفضلتم أخذ بين شدة عبد الله بن عمر ورقة ابن عباس. نبيان بين هذا ولا. وذكر في الكتاب مريم إن تبنت من أهلها مكانا شرقيا. ويقال إن قبلنا قلنا إن يبدو كلمة مدلول كلمة شرقيا على شروق الشمس يعني وصف مدلول ال النور وشروق لا تتخذش مكانا غربية حتى الغرب متك <تصفيق> <تصفيق> ونحن نسترق نعم نعم فاتخذت من دونهم حجابا يعني إذن تقوقعت داخل صومعة أهل الإبان مرحبا تكون أسئلة كثيرة لكن كبن لفضلاتكم نود أن نتعلم أين كان سيدنا عيسى هو قريب, قريب من بيت الأحمد فلسطين فلسطين طبعا طبعا قريب من بيت الأحمد هو ولد في بيت رح في اللد لا ولد في بيت رح وثم بيه. ذهب لما خاصت عليه أمه ذهب به إلى مصر عاش زمن تقريباً يمكن ست سنوات ثم عاد إلى الناصرة ولدك سمي الناصرة لأنه ولتف حول عيشه في الناصرة عيد الناصرة في فلسطين الناصرة ناصرة ناصرة لأ آه آه سمي سمي النصر. لأ النصر. لأ صن الناصرة للنصليين سيدنا في الناصرة اسمه الناصرة الناصرة ناصرة فأرسلنا إليها روحنا سيد جبريل فتمثل لها بشرا سويية يعني رأت امامها في معبدها بشر تخيل فتاة في الثالثة عشر من عمرها متعبدة طانسة يعني اخذت سمت الرحبنة سمت الرحبنة للعبادة نعم. ووجدت امامها رجلا غريبا نعم تمثل لها بشرا بشر سويية قالت اني اعوذ بالرحمن منك إن, إن, ان كنت, كنت ثقية يعني. أول ما أجز الرجل أن تكون رجلا تقيا فأنا أذكرك بالله ألا تمسني بسوء. ويقال في بعض كتب التفسير أن كان في رجل اسمه تقلي وكان فاسق. اسمع على غير مسمى. لا مر على عبد في ناس على عبد الله يسمونه محسن. وهو ابو <تصفيق> العازو بالله رب العالمين كريم وهو ابخل الخلط الله نبي <تصفيق> وهو النبي <تصفيق> واعز بالله سبحان الله ونعم الصدد والسلام ولكن يقال ان لكل مريء من اسمه نصيب حقا يبدو في الصالحين فقط ان خبرت الناس ف يعني مثلا سيدنا عمر كان يقول اذا ارسلتم الي رسولا ينبئني بشيء فاختاروه حسن الوجه حسن الاسم يستشعر عمر سبحان الله كان عنده حاجه من دي السيبات العبقرييه فلما رأى رجلا وهو لا يعرفه يعني الرجل لا يعرف عمر وعمر يخرج خارج المدينة يتنسب أحبارا للمسلمين في القادسية فلما رأى رجلا من الرجل لا أمير المؤمنين قال ما اسم الرجل؟ قال اسم نصر قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب قال نصر قريب إن شاء الله انا الواحد فتح سعد المدائس سبحان الله العظيم سبحان, لا سبحان الله والله اه اه ما التفاؤل ما التفاؤل ولا والتطير لا التفاؤل موجود التفاؤل التطير التطا... لا طيرت الت... ولا لكن ما هيش لا تفاؤل لا بالعكس لا تفاؤل تتفاؤل طب وهل لا نقول انا تسئمت من هذا المنظر لا لا لا لا ليس لما اشوف لا لا كده اذا, إذا طيرتها او سمعت اذنك تطن كده يعني زي خاطر او هذا نقول ذكر الله من ذكرني بخير مرة ثانية لنا ورساله هذا المشاهدين إذا يعني. تطيرنا إذا تطيرنا أو يعني سأمنع من شيء أو يعني نعم. أو إذا منطت عين ترتفي ما تعرفه الكلام ده يعني يقول يقول كيف مش عارف ايه مش عارف سبحان الله ايه؟ ذكر الله من ذكرني بخير ذكر الله من ذكرني بخير ورب الفل عند عند خالف. خالف. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيه لم تقل بالله؟ نعم. لم تقل بالله. إني بالله. لأن الرحمن هو الذي سوف يرحمها بأن يبعد شر عنها أو يحجز بينها وبين السل. الله. فنحتاج هذه الصفة هنا. لأن الرحمن صفة أغلب من الرحيم. صفة أفض يعني الرحمن أك أقوى. عظم وأشمل. لذلك نحن ندعو نقول يا رحيم الدنيا ورحمن يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. م. يا رحمن الدنيا، لا. ورحيم الأ رحمن أجمل، رحمن الدنيا والأخرة، لا يا رحمن الدنيا ورحيم الأخرة لماذا؟ لا. لأن الرحمن في الدنيا تشمل المسلم والكافر والرح... والرحيم في الآخرة لا تشمل إلا المؤمن فقط إذا من الأوسط، الرحمن عوسط عوسط تشمل في الدنيا المؤمن وكذا وده ويشرب ويعشرب ورسوله سبحانه وتعالى ما عرفيانه صحيح، لكن في الآخرة حالة خاصة، من سأكتبها؟ رحمة الله تعالى للذين اكتبها للذينه. آه آه مش من من صحيح. لأن ها فرحمة الله تعالى خذ الشيء وأنا شيء. ها فاسأله اكتبها فقررها. يصير رحيما طبعاً وإذا قالوا من من اكتُلِي ابتلاءاً فشكل الناس فكأنما شكل الذي يرحم للذي لا يرحم. عجيب. آه لأن نشكو في الدنيا. لأن ما أشكو بسي وحزني. إلى الله وهذا وهذا المذهب اللي يعني بل... إذا كانت مشكلة متعلقة بالدنيا مثلا أخذ أسلبها يعني... لكن ليس من الشكوى أنت تصاب علينا الأمور شيخنا. يا إني أنت لماذا يعني تترك من بياده الحل وتذهب لمن عمل لا عملت الذسي لا فق ولا نقير ولا قطمير. ليه تترك المنبع؟ يعني أسباب ترقى أسباب. لا لا. قد أقصد البحر وخل الخ وخل القنوات أقصد البحر. صحيح. وخلصنا. أنت يا خليد ما قناة تروح البحر. صحيح. أنا. حتى الملاحظ في في في في أمنا مريم ضربنا على. نعم. نعم. نعم. قالت إني أعظم بالرحمن يعني لم تتصوت ولم تول ولم تقول ولم تنادي على ولم تستنجد بأحد في الخارج. شوف شوف. الكلام ده ما يأتيش فجأة. مش فجأة كده وإني أعض... لأن لو حادثة ثانية. آه بب لأن فيه رصيد سابق يأخد الإنسان منه عند الأزمات. لماذا نجزع؟ لانه لا رصيد عندنا من ايمان فبتسحب على المكشوف يا ابني سبحان الله بره وعمرها 13 عام صغيره هي مرباه في البيت هو البيت كده طبيعه البيت كده خلاص هو اسماء بنت ابي بكر رضي نعم. الله عنها كان عندها كان عندها 13 عام نعم اجي استاذ بنت بالغه لسه ما سبحان الله ده في الصف السادس صحيح. تمام؟ صحيح لا تراها أنت من المنضادة الآن لا. فعل الهرمونات أو تراها طالت زاد عن الزوم برضو فعل الهرمونات لا. وكلاهما الشرم المهم كان في أسماء ف... <تصفيق> لما جاء أبو جهل أين أبوكي قالت لأجل فلطمها على وجهها قالت عندما لم تقدر على الرجال على الرجال تقدر النساء <تصفيق> تخاف دي بعد بمئة سنة من هذا التاريخ مئة عام تقف ومكفوفة عندنا من الحاجات. بنوع الثقافية. هي سه. هذه التربيه ما تزودش إزاي بنفعنا طربا هي يعني. أبي نجيب لي صفة الصالحين قصص يعني سرد والقرآن قصص القصص عشان نتسلى. لقد كان في قصص عبارة المقولين على ما كان حديث المفترق. هوكذ فاسمعنا هي دي اللي وقفت أمام الحجاج قالت لقد وقف أمام الحاجات؟ فرد يا برا أنت ومن ولات أمر المسلمين. نعم صحيح وهي لتقالة ابنها أنزع الدرع هي كده وانا أنت من أصنعه القبر هي كده هي ذا اسم ربية هي ذا سلسلوس في حربها العظيمة يعني داعي لله ال ال ال, ال, ال عبد الله بن الزبير ابنه شو العام سبع سنوات واقف العمر العمر أول الأولاد بين عبض الشعر في عمر ماشي المدينة كله حامل ممنين دب ده كثيرة في أطفال <تصفيق> عبد الله بن الزبير واقف كده فانحنى عمر على ركبتك يا طويل. الله, الله. يا الله. من أنت يا بني قال أنا عم ما لم يقل أهرب لمن لم تهرب مع من هرب قال لست جانيا فأخف منك وليست الطريق ضيقة فوسعها لك فعمر رحل. منطق عديم أنت من أنت قال أنا عبد الله بن الزبير <تصفيق> ابن العوام <تصفيق> ابن أسماء فمسع مع رأسه ودع له ووله أمه أسماه أبوه الزبير بن العوام ابن صفية بنت عبد المطلب وهي من ناحية أمه أبو بكر الصديق <تصفيق> متنور <منسبة تصفيق> سبحان الله, الله. ربها لما يقف لما يقف أمام الحجاج أمام أي صناعه من التربية صحيح يعني عليها السلام سبحان الله في هذه البيئة في هذه البيئة تتردف فأنا ما عليها إني أعوذ بالرحمن الرحمن الذي أعبده إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية دقي. المفاجأة قال إنما أنا رسول ربك لم يقل لها إني رسول الله كلمة رسول الله هذه ما قيلت إلا لسيدنا محمد رسول السلام إنما أنا رسول ربك لأهد وفي رواية ليهد لك غلاما ذكيا. الذكيه يعني في الذكيه بالذات هو ذكاء العقل لا. لكن ذكيهم هنا مزكى خلقا الذكيه بالزاي بالذات بالراي المعذب الراي المعذب اتفضل دي ايه استسكيه وهو الذكي ان الله طاهر لازم مزكه طاهر مثلا مطهر بالضبط سبحان, سبحان الله والله الله. هو محكوم منذ البدايه هو كده قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود الا الشيطان ويمسه الشيطان عندما يولد إلا مريم وابنها عيسى ما جاء الشخد. سيدنا محمد, سيدنا محمد. هذا أدب من رسول الداحل سيدنا, سيدنا محمد قصة أو. أخرى سيدنا محمد سنة قصة, قصة أخرى الله أكبر في الصراع الله أكبر لا. الله. لا. قالت فجأة اسكفحت بنت 13 عاما في, في بيئة بهذا المنطق نعم. وبعدين أنت سبحان الله العظيم تقول أهب لك غلاما زكية ان يكون لي ان يكون استفهام استنكار استفهام انكاري, إنكاري. بقى بقى بقى سبحان الله النبي بمعنى كيف كيف كيف لي غلام ولم يمسس بشر ولم اكبريه طبعا التركيبه تركيبتي ازاي لم تعتد الغاء زيننك فوحش على كيف يعمل من غير الزوج. لكن سيدي كوالدي يعني انا تلاحظ معي ان هذه البنت يعني ابنه ال خريفا تتحدث بهذا المنطق مع مع أنها خبرت أن الذي أمامه رسول الله رسول الله أولاً أنا أريد أن لك الذي يتربى في بيئة صادقة يأخد من العمر أمداته لا أماده لا أعتذر العمر بأمداده لا بأماده يعني أنا أعيش في الدنيا 30 سنة نعم باسم إيه باسم الأمان العمر زمن زمن الزمن الزمن العمر 30 50 70 من هذا إيه امد العمر خلاص نعم. لكن العمر بامداده امداد يعني الله عز وجل مش ربنا انعم على العالم كله بنعمتين و... وانعم على المؤمن بثلاث انعم على العالم كله بنعمه الانشاءه ونعمه الامداد وانعم على المؤمن بالهدى ب... والرشاد الله هذا هو هذا هو الامداد فالاعمار بامدادها لا بأمادها لا بأمدها. بس فاذا رضي الله عنك أخذت حصلت في قليل من الزمن ما لم يحصله آخرون في طويل من الزمن. كيف ننجب مثل مريم؟ القصة هي ببساطة. ولكن تحقيقها خلنا نقول. هي من البداية اختيار البنت الصالحة. هذه الزوجة الصالحة. الزوجة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ببساطة. انظرت إليها صرخت. من جميلة لا يعني. يعني ترى لأن الجمال ممكن تتعود عليه وجميلة عند عمبر قبيحة عند بكر صحيح خربنا <تصفيق> <ينقل. لا>. سبحان <تصفيق> إليها صبرت ها أمرتها أطاعت غبت عنها حبيبتها في مالك. سبحان الله من أطاعت ربها وأطاعت زوجها وحصلنا صلحتنا صار وصامت شهرها دخلت بفضل الله الجنة بإذن ربها سبحان الله شوف ودود وصفها الجنه للجنة. الودود, الودود. الودود التي انغضبت من زوجها او غضب منها زوجها سواء هي الفاعل او المفعول لا. دخلت حجرته وصافحته وقالت لا اذوق غمضا حتى ترضى عني هي في الجنه هي في الجنه هي في الجنه, هي في الجنة. الله الله مره ثانيه الودود ونحدثنا اولا عليه والسلام ادلكم على اهل الجنة نعم قالوا لنا يا رسول الله قال النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود التي انغضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته وصرفحته وقالت لا أذوق غنبا حتى ترضى عني هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة في نقطة خطيرة عرفت يجمعها مع من هذا الحديث مع من مع أبي بكر الصديق لما <الله> يبشر بالجنة ثلاث مرات إد أبو بكر أو إد لا أبو بكر في الصحابة كلهم في الجنة هي في الجنة هي في الجنة مع أبي بكر صلاة الفجر لا. من عاد منكم اليوم مريضاً يا رسول عمر سفرنا سفرنا يا سفرنا يا سفرنا في البيوت يعني في عيد مريض قبل الفجر قال أبو بكر بلغني أن أخي عبد الرحمن بن عوف مريض قعدت وانا في الطريق كان على الباب كيف حالك من ادعو له ودعوت وجيت على المس من اصبح اليوم صائما قال عمر والله ما اصبحت احدث نفسي بالصوت فاصبحت مفطرا فقال ابوك اما اني اصبحت سبحان الله امورا نواجع الفطوم سبحان الله فقال من اطعم اليوم المسكين قال عمر يا رسول الله يعني هو ده الشحاتين واقفين متسولين على الباب عام 2007 ميلاديه متساند في نور عن عصر قال ده ابو بك أنا وأنا في طريقي رأيت كسرة في يدي ابن عبد الرحمن بن أبي بكر حفيده وعلى الباب مسكين فأخذتها من يد حفيده اعطيتها السن قال من صنعت ثلاثة هو في الجنة هو في الجنة هو في الجنة وكأنها مفصلة على أبي بكر لكن هنا يعني بعض النساء اليوم يعني يقولنا سنأتي به راكعا تحت الأقدام لا يعلم من انا انا بنت غلام قلبه بقى بتجيب مريم بتجي ورا ورا ورا الشمس الشمس هديت تنجب مريم موديل 2007 خلاص وانت عارف مريم ما دولش اصلا تطلع بقى تطلع حاجه ثانية خالص نعم جبنا من السارة على السوريه من راح يا ابني بحار. والله لنأخذ <تصفح> من السارة ونصعد ونصعد الى السوريه خلاص لكن تجيب من فوق تحت صعبه يا ابني ده طيب قالت ان يكون لي غلام كيف كيف اتت يعني ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هيا علي على الله عز وجل على الله هو قال ربك هو علي هيا هذا ما قول القول القول سبحان الله نعم. او بعد ما قول القول تعمل رضى عليه لماذا الله في, في في مولود من غير أب آية بمعنى معجزة علامة, علامة آية علامة. معجزة شيء لا يستطيع البشر أن يصنعه هي أن ولد يولد من بنت بكر دون أب شو زين والله وين وين داخل بني إسرائيل أصحاب الإشعات والكلام ونشر الصود والاكاذيب والاستراءات والتعدي <تصفيق> والتب لا يصدقون بالحق صح. لا يصدقون بالحق <تصفيق> <فبالك>. <تصفيق> هو يرى الحق <تصفيق> هو لا يريد ان يصدق فمن بال ان مريم تجينهم خدم مسئله ونجعله آية للناس ورحمة منا لبني اسرائيل لا. وكان أبرى المقضية احنا مش نقاش وحوار. بس احنا نجد نعلمك. الموضوع هيا. بس فجأة. بدل ما تلاقي بطت كاميرت وكده. احنا بنعلمك بس. نعم. فحملت. الفقل الترتيب والتعقيب. فورا. فورا وجدت نساء حامل. سبحان الله. بعد ما كانت مكانا شرقية. فانتبذت به مكانا خاصية. ليه? صبيحة. خاصة. اهلا. أه ببنت بكر في نعم. طبعاً زين ما ما شرط مهذب هم كانوا يصدقون يعني ولا يزول على امنا مريم بالرغم انها ترى وتجلس في المحراب وهي بنت ثلاثة عشر عاما طبعا. هم نفسهم اتهموا سيدنا عيسى وتأوم مريم في قصة الجرس والفلات الكلام هذا سبحان الله يمد ودي أرضي تقول له تبعيه وعبل الوالد في سن مسكين ده هل تتكلمون ده يا قربونا الحقائق والله والله اسمعان دولتها بالقرآن ولا كنا مش مقرأنا بالقرآن طب شيدنا محمد بمين محمد مولا مقرأ بماذا بعقله مولا. بهواه ب... ب... ب... ببروتوكولات حكمان صحيح بالتلمود كده بس. مم. طب ده ما بيفخاره ان المسيح المسيعي سبنا مره لا حول ولا فقوه ها فقوه ها سبحان الله رسول الله عارفين يعني انا قتلنا ولا ولا وقولهم على مريم ابو عظيم هذا ده مش كده سلم صحيح المخاض الى جذع النخله تم الحمل طبعا العلماء يقولوا يا ترى ساعه ساعتين شهر شهرين تسعه اشهر انا اميل ان حمل عادي 19 حمل عادي لا. لان لو كان حمل غير طبيعي او يعني معجز كذكر بالرغم من فحملته الفاء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 يا رب. لو من أن في حالة مخطف فعلا لأنها في حالة يقضى الأول بداية عودة من التيل ثانيا بداية الشعار الخطر ال ال, ال, ال, ال الداهم المقدم عليها ثالثا رابع عمر ليس لهم ملاذ إلا رب العزاء والعزوجات في حالة مخطف. فنالك الصحوة طيبة حقيقة. رب العزاء والعزوجات. بفضل الله, الله راها وألمسها وأستشعرها وأعيش هذه بها الحمد. لله بس إحنا بنأيه. بنقض الوسنان ونطرد الشيطان ونأخذ بيد الغافل يعني تركنا علم التين بدأنا في ترقيه الحمد لله بدأنا في ترقيه يعني بشاره خير ان شاء الله باذن الله تعالى فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيه هي الايام اما كانت عبده الله تبارك وتعالى جميل لما لا تصدق بكلام الله لا, لا هي تنتظر ما تتوقعوا من من بني إسرائيل ده هم أهل بوت أهل بوتان أصلاً الله, سيدنا الله تبارك وتعالى هي في جنب الله سيدنا عبد الله بن سلام نعم كان يهوديا قام من الكبار فجاء فأسله قال يا رسول الله لا تنبذ بني إسرائيل فإنهم أهل بوت وأسألهم عني واختبأ هو خلف اللي الجزار السزار كذب فجاء اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا فخرج قالوا انا اشهد ان لا اله و وانا محمد بن سرعة قال خبيثنا وابن خبيثنا ومسي... سي... <تصفيق> سي... سي... <تصفيق> <صيق> وابن و وابن سيئنا فوق دي اما قلت لك يا سي... <تصفيق> رسولان الله هم <هن> يكذبون على من <تصفيق> على انفسهم اولا وعلى الله من قبل لمصلحة من من هم أجل، المصاحبة الخير صان هذا الكلام. يا أذكى إنسان المؤمن وأغرب إنسان الكافر. بالفترة دي؟ لا لا. المؤمن كيس وفاصل. حاضر المقالات. لي لي لي لي. لي المصاحبة لأن ربنا يود واتقوا الله ويعلمكم الله ربنا يعطي إشارات الخير أمامه وتضيء له صدره حتى في أحق الضاقف حتى له فرصة. فرصة المؤمن. الثاني والعيب يقول ربنا بيعلم عليه الطريق لأنه ضل. صح ربنا أضل من من من السبع نخلة صح سبحان الله فاجأ أهل فاجأ مخاضه لجذع النخلة خالف يعني كني نسق قبلها هواجي كيف المشكلة سبحان الله لمعنا محامي وعند الأمر يعني ممكن المحامي في سلة كوب في سوارق بين كاتبة حامل ومولود والله سبحان الله أمر فناداها ذاه ها ووقنت منسي وكنت نسيان منسي هذا من فماذاها من تحتها؟ وفي قراءه من تحتها. تحتها ما؟ تحت الأرض مثلا لا لا, لا لا هي هي على ربوة. ولما وضعت صار كأن المولود صار تحت في جزء من تحت فيها تحتية شوي. يعنيها كذا. والمولود ورد. وحدة؟ سبحان الله. سبحان الله. شو الوالد الآن؟ أم تولد وأمها وخلاتها وأمهاتها وحماتها جايش. والطبيبة والممرضة والرب سبحان الله. والله سبحان ف, ف... هي بمفردها، فسبحان الله. هذا طبيعي. هذا طبيعي. ما سبحان الله يهتزت وهذا سلمته قبل هذا ما خلاص وصل سبحان الله فنادها من تحتها أو من تحتها سبحان الله قد جعل ربك تحتك سريعة يعني هذا الذي ولد سوف يسرد عنك كل أحزانك وهواجسك. لأنه هو المدافع عنك أنت تحتاجين إلى محامي المحامي عنك هو رب العباد عز وجل الذي سوف ينطق بقدرته هذا المولود ليكون معجزة على مستوى العالم كله وعلى مستوى الزمان كله طيب فناداها من تحتها من من نداها أنا أرى أنه سيدنا عيسى سيدنا عيسى ويقال أنه سيدنا جبريل في رأيه لكن أنا أميل أنه سيدنا عيسى لا. لماذا لأنه يثبتها هي استمعت إليه قبل أن ينطق فينها على مالك تمام تمامك بالضبط كده فناداها من تحتها ألا تحزني تحزن لأن الحزن إذا خطر من القلب يأس وفقد الأمل لا تحزني فلجعل ربك يتحتكي ثانية يعني هي كانت خائفة أم حزينة هي خائفة من قوم هي ليست حزينة الخوف والندم وزن الخوف وكتئبة سبحان الله انظر على أحد خائف. حتى حتى انظر على تعبيرات وجهه. انظر على تعبيرات وجهه. سبحان الله. هل ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ قدم الخوف. بس هو دائما الحزن يكون على ما مضى والخوف يكون من المستقبل. صحيح. فنعيم هذه الجنة لا يندم على ما فات يعني لا يحزن على ما مضى ولا يخاف من المستقبل ولا يقلق من المستقبل. تمام؟ مم. هي حزنا. على شيء ماذا على شيء حدث حدث كيف تواجه سبحان الله العظيم الا تخاف ولا تحزن سبحان الله الاثنين لا كل ده عنك لانه جعل تحتك سريريا وهز اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيدا فز فيها هي كانت صوبيه وكانت معتكفة وكان ذكر يدخل عندها يجد عن الطعام أن لك هذا قالت ومن عند الله أن الله يرزق من يشاء بغير حساب والآن, والآن وهي قد وضعت في أضعف حالاتها يأمرها الله باتخاذ الأسباب وهذه دعوة لنا كمسلمين لأن نتخذ السبب طيب هنا فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني قد جعل ربك تحتك سريع وهزي هذا الأمر ربما يكون خارج عن نطاق سيدنا إيثى مثلا. ما هو, ما هو إما أن سيدنا جفريد يقول كل هذا الكلام نعم وإما أن سيدنا عيسى آنسها بكلامه كله نعم هذا وارد وهذا وارد نعم صحيح الذي أوجده من غير أب أنطقه من غير سبب صحيح أورد طبعا صحيح رب العباد إذا وهب لا تسألنا عن السبب ولو سألنا عن السبب نعم تبقي قلة صح يعني. صحيح. صحيح صحيح. ولا <سألون> بقية. بارك <اللاو> في <سألون> في الله فيك. الله قصير إذا سمحت لنا. الاستماع الكبير الشيخ الدكتور عبد الكافي كونوا معنا. صفوة الصفوة. صفوة الصفوة مشاهدين الكرام مستمعين العزاء نرحب بحضرتكم مرة اخرى ومع نرحب وضيفينا الكريمة دالي السامي الكبير فضلتها الشيخ وساد الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم ونكمل رحلتنا مع فضلتكم وهز اليك بجزع النحلة ساقط عليك رطبا جميعا كيف تهز يعني كيف تهز نحلة يعني. يعني عرف القصة سيدنا ابراهيم لما يلوأذن في الناس بالحد أه قال يا رب وأمن يسمعوني أذن في ناس يعني يتعلّم ولا هي مكالونات ولا مكبرات صوت ولا انترنت ولا شاشات ولا ما يصير خلاص قال أنت عليك الأذان ونحن علينا الإعلام الله أذن فقط أنت شوف ولق صلّي أطع الامر أتا الله يرضي فهمنا ولم تفهم بس فلما تطلع الامر يأتيك ال ايه يا سرحان الله ب الخير طب استترج نبي يقول أنا مشتى أت... عايز أفهم أريد أن أفهم أولًا لا بد أن أفهم ما هو ما هو إذا أطاع الأمر فهم يقول أنا مش مقتنع بالنسبة. لا ما ما هو ما هو العقل العقل إذا كان هو الهذا هذا الجزء اللي يحوي ثمانية عشر مليار خلية لا يعرف لون الشعرة البيضاء من السوداء اللي عن طريق المرآة وهو بينه وبين الشعر عدة مليمترات صاحر لا صحيح يقول العقل قاصر صح عقل قاصر صاحر أنت في المسائل الشرعية أنت هناك تذهب إلى الحجر الأسود تقبل حجرا وترجم حجرا آخر في طيب. منا طيب يعني. حجر يقبل وحجر يرجم لو كان الدين يأخذه بالرأي لكان مسح أسفل الخوف أولا أو أعلى لنمس على الجورب والخوف من الأعلى يعني الدين مطيعة فقط تطيح لا تفهم قضية خطيرة يعني في دقيقة تلخصنا هذا القديم من مناط خلاف كبير إذا أنا أطعت ربي رزقني فهما واتقوا الله ويعلمكم الله خلاص ما لأننا عندما نعمل عند الكبار ويقول لي ارفع هذا الكوب وضعه على المنضدة الأخرى لا أسأل الخادم ما سيد أبو أو ما نعمله لماذا ما لماذا لأنهم مطيعون لربه أو مطيع لسيده ل سيده فإذا أطعت أنا رب العباد رزقت فهناك فيما صنعت طب أضرب لحضرتك مثل حي رجل يقول لزوج ابنته إنها لن تصنع الحجاب حتى تقتنع ولا اقراه في الدين لا هناك اوامر من الله سبحانه وتعالى من لم يفعلها فهو عاصي زي مخالفة عقد العمل نعم انت تعمل في في في في في في شركه بعقد نعم تخالف انت العقد طب وبعدين عقوبه انا اسال ان اللي يغيب الجمعه اليوم والموظف نسي وظيفته هذا كان عقوبه والله <تصفيق> <نسينا. ف> يعني <تصفيق> يعني مسلم نسي استامه أصلي <تصفيق> مسلم مهمش بس يعني لا إكراها في الدين ليست محل استشهاد هنا لا, لا إكراها في الدين لغير المسلم أن نضخله الدين أما المسلم؟ قد تبين الرجل من الرجل إذا أستم عليها أن يطبق افعل ولا تفعل هذه حياته قال له يا أبا حنيفة أريد أن أستم ولكن أريد أن أستمر على في شرب الخمر قال نقيم عليك الحد قال فإن عدت في كلامي قال قطعنا رقبتك ستطيع عصير ردك وفيها كلام عند الناس مش عندنا نعم نعم تساقط عليك رطبا جنية اكتشفوا سنة تسعة من يعني 47 سنة تقريباً <تصفيق> اكتشف الكيمييون وعلماء التفية أن هناك نوع من الانزيمات في بالذات سبحان الله بالذات <مزين> إذا تعافت الوردة التي ولدت بحينها النساء يعني م -م. التي في حالة النساء نساعد على إيقاف نزيف الدم بعد الولادة. سبحان الله. وليس في, في أي ثمرة أخرى. أخرى في الرطب وليس في التمر الجاف أو ليس في المشعر في البس. ما هي الرطب؟ الرطب الـ التمر ال البلح الذي أي الذي صار طين كذا رطب والبلح رطب. يعني ما أكلت دجاج ولا لحوم ولا و... شوربة مش عارف لي ولا بدها ينسون ويذكرون و... ويمدحون لا <تصفيق> سبحان الله مغاد روتبا مغاد روتبا سبحان الله روتبا نسينا الشعر حتى في الطعام روتبا روتبا سبحان الله روتبا سبحان, الله. الله. سبحان الله. الله يعني من عاش على رطب ولبن خمسين سنة لا يزيد فخر دم ولا سبحان, سبحان الله العظيم ولا ولا ولا, ولا ولا ولا سبحان الله أمراض في الدم ولا شيء سبحان الله أجدادنا لما كانوا بوسطة بسط في, في, في, في الطعام والشراط فكان الله. أمانهم حلال ما أساسهم نعم نعم طب هنا يعني نستضح نستضح ما هي الصورة مع فضلاتكم لما كانت فتية قوية أيوة. كان عندها رزق يأتيها أيوة. من عند الله لا. لما ولدت وهي مرضة لا تقوى على هز ولا تقوى على تجهيز طعام وهزي هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى ايها الضعيف لا تضعف ايها المسكين لا تدعي المسكنة ايها الفقير لا تحترف الفقر في كده سبحان الله. اعطيني يا رسول الله قال اما في بيتك شيء قال ما عندي الا قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونفتحه بعضا عايز اقول كلام ده للعاطرين عن العمل قال اتني بهم. فرفعهم النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري, من يشتري هذين درهم واحد يقول درهم والدرهم اشتري طعام لأهلك والدرهم الثاني اشتري رأس فأس جاء بالراجل رأس الفأس وضع رسول فيه فرع الشجر. اذهب واحتقد ولا ارى انك خمسة عشر يوم. يوم ثم عاد ومعه دراهمة كثيرة قال هذا خير لك حتى تجيء فتسأل الناس اعطوك ام منعوه ان المسألة لا تحل. إلا الذي فخر مدقع أو الذي غرم المفرغ أو الذي دم الموجع إن المسألة ستأتي نقطة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة يوجه مسود لأن فقده احترف مش وجود في الإسلام هذا نعطيه لا تعطيه لا نعطيه لا, نعطيه. لا. طالما قوي زور نيرة طالما زور نيرة لا يعطى لا يعطيه لا يعطيه حرامه يكفي يعني من ضمن الأنواع التي إذا تأخذ الذكاء القدر على العكس فكودي قولي من أين؟ من الرقم واشربي من أين؟ آه. يبدو أن إما نبع ماء أو أنبع الله لها ماء العظيم. هل ستكون معجزات ومعجزات؟ هي لا. الآن ضعيفة مع... مع... يعني عبد ضعيف مع رب اللطيف لا. عبد لا. زليل مع رب جليل عبد فقير مع رب غني عبد لا يملك لنفسه شيئا مع المالك لا. مع مالك الملك فكيف أن تتخيل؟ هي في معية رحمة الله فقولي واشربي وقري عينه كمان يعني مش مثلا شوف شوف بعد ما يليتني ميت قبل هذا وكنت ناسا يا فنسيه لا. يلي كنت طرابي يا يليت نسحان الله لا لا قولي واشرابي وقري افرحي عندك مولود معجزة وله مستقبل الولد دل... من جمدين حتى اتشهادة صغيرة انه ناجح سنة ورح مرحلة اللي بعدها البيت وفرح وهسه فيه يا اخوان دخلتنا ان شاء الله الاعدادية طب يا سيدي ربنا يجارك فيه الحمد لله. فبل أن جيرك مولود نافع من أعجازه الله أكبر أعجازه فإما ترين من البشر أحداً جماعة متعبين اللي انت انتخيفة منهم دوت فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إن سجيا قضية الناس ب في بين الصغيرين هي أمه من قبل نظرت ربنا نظرت لكنها في بطنها محرراً طعنة نفس القضية هنا إني نظرت للرحمن صوما صوم عن ايه على الكلام هذه طبيعة الصوم هذه طبيعه الصوم قال اياتك الا تكذب الناس ثلاثه ليال سويه او ثلاثه ايام الا, إلا رمضان يعني طبعا. طبعا. لن أكلم اليوم فلن اكذب اليوم انذريا والامس من الديناس والظهور والجن من الستار والخفاء جن عليه الدايده او س... على الجنينة ها الله احد مجنون سطر عقله فأسس به قومها تحمله قومها من من المصلين آه ولا يذكروا <تصفيق> قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريحا نفهم ان الزنا لم يكن منتشرا طبعا لا تبعا لا كان معروف ان, أن ولد من غير الله ووو رائع معروف الحرام حرام والحلال حلال واضح هم لا يصدقون هذا الامر على منة مريم أصلا <تصفيق> من أين جئت ذهت؟ أصحى أخته هارون. سبحان الله. عندما يقبلونهم عمراً آخر وارد عندهم. أما مع مريم تحديداً. أولاً من عائلة. وعائلة معروفة بالتقوى والصلاح وبعدين زكريا زوج أخته. على القضية عن من من كل يحيى ابن أختها. هل القضية هنا سبحان الله. أنا عايز أثير قصة أخرى مع صديق. أن أن البغاء أنذا كان على نساء محددات. لا مش من عائلات دي. لا لا يستوي. لا لا لا ليس من, لا من هذه العائلة. لا. ليس من هذه العائلة. خلاص. ما. قالوا يا مريم لقد جاءت شيئا فريدا يا أخت هارون. أخت هارون أنت من العائلة. هارون أخذت. أخذنا موسى جدها أكبر. يا أخت هارون. آه يا أخر العرب. يا أخر الإسلام. ما قالوا يا أخت موسى؟ لا هو سُلَّمَتَ تصل إِلَى هارون. لا هارون. السماحة. في <تصفيق> واحد <طويلة تصفيق> دي سمع. دي سمع. لقد جئت شيئا سريه يا اخت هارون ما كان ابوك مراسوك كتبت الفوضى لابني ولذلك يعجبني من عمر بن عبد العزيز لما جاب الحفر البصري قال له اريد حاشيه يعني مش حاشيه على المثل لا, لا. عايز يعني مع وزراء ولا فبمن أستعين قاده امير المؤمنين اما اهل الدين فلا حاجة لهم بك ما يطلبون الدنيا واما اهل الدنيا فلا حاجة تداك بهم يريدون الكرسي مصالح تمام طب الناس ايه هي دين يا ناس اهل دين ناس اهل دنيا الدين ما يحبوش المناصب لوبر ما تشوف واحد يتقي الله ويسعى لنفسه لان من من طلبها لم يعن عليها ومن اعطيت له عين عليها نجي للمنصر كده الوحد. سبحان الله العظيم. يكون محد يسعى ويسعى ويسعى ويسعى. يد في ايه. سبحان الله. ايه مهم. فالتجان ف... ف... ف... ف... ف... التعين. قال عليك بأهل الشرف. أولاد الناس. فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة. والله جميل. يعني يخاف على اسم العين. صح. يخاف على اسم القديم. ما اصنع هذا العين. تباقول لدي عمي. تباقول لدي خالي. مم. سبحان الله العظيم. وذاك في الخنسالة ما وقفت أمان أبناء الأربعة. والله. ما هجنت حسبكم ولا خنت أباكم ولا فضعت خالكم حرة سبحان الله لا. لا. يا اخت هارون ما كان أبوك من وما كانت أمك بغية إذن الحرام دي يجي من إيه من بيئة. يعني هذا فعلا يعني كما يقال تخياروا لنطفقكم في إن الله يزعى. الله يزعى. إذا كان الاب والام فيهم صلاح يأتي الصلاح اذا كان فيهم مع وجاج سبحان الله العظيم يعني إن العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية ولا إيه؟ <تصفيق> صحيحة <هيك فتك؟ تصفيق> إلا العصا من العصية آه آآ آه وهل تلد الحية إلا الحية آآ هل تولدي وردة؟ لا حية والعظم لا صحيحة <تصفيق> لا تقولك الشيخ رحمة الله يكون نروح نزور شيخه ف بكيفك يا ابن بك خير يا موداني الحمد لله شيخه شيخه شيخي أه كان معامل كان معامل كان فوق يقول الشيخ هو شيخ ويسأله كيف حالك يا بني يقول الحمد لله رب العالمين يقول له وكيف حاله أبيك يقول له حي نرزق يقول له كيف حال أم عيالك يقول له حياة تسعه. حتى مطعمه بالقرآن الكريم الله الله ف وما كانت امك بغيضة فاشارت اليه المحامي. هي. ما أرجع على رب لا, لا. لا, لا, لا قرض عين. بس إذا أنت ما أنت, انت كلمت؟ ما شاء الله ربنا. سوالي. فأشارت إليه. مش هبتصرد لما يشوفوا ايه يعني شنو؟ اتهمته. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيه. ما ثبت أن أحداً قبل سيدنا عيسى تكلم فرعون ابن مشرطة فرعون ما هو لم يرد إليه من هذه الأخبار؟ ما عنو أنفسهم بكل الأخبار؟ قال إني عبد الله ولد مولود من سعى الفترة بين الرطب والأكل وذهاب إلى قومي يابلو يابلو. بسيطة بسيط في نفس الساعات الاولى هو في هو في المهده جل سبحان الله كيف يعني حتى الطفل الصغير ما تقدر تشيله على على كتير عزيز يعني تحط له في الماء سبحان الله قال اني عبد الله يضع يضع البصمة الحقيقية لكد إنسان في هذا الكون ليس هناك نسب مع الله إلا بالعبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى وكأنه ينظر عليهم بلحظة الغيبة أنهم سوف يقولون عليه ما هو أبعد من هذا كده كده. قال إني عبد الله لا. آتاني يا كتاب آتاني أم سوف يؤتيني بص عندما يععد رب العبادة عز وجل يختفي الزمن فيصير التحقيق للمستقبل كأن ما حدث الله أكبر آه آه. لحم الله وزاك أن تفضلوا تقولوا تقول قد صحيح أن قد صحيح, صحيح. أن قد خلاص أتحدث يعني من يدرو تقول أن أنا سبحان الله طال إني عبد الله آتاني الكتاب سبحان الله أسبن العباد موصولين بالله أي كتاب نذلًا الكتاب من الله سبحانه وتعالى منجز ربنا وربنا قال في بداية القصة وذكر في الكتاب مريم سبحان الله كتاب القرآن أنت محمد اذكر في القرآن مريم في القرآن ما شاء الله أنا ما الموصول بالله <تصفيق> يعني في إعادة إفادة تقص قصة ااا في ابن أبي من أتم نعم <تصفيق> ال الموصول بدله إحنا نتكلم عن الصفوة نعم وعندنا تلاميذ الصفوة <تصفيق> ودنا تلاميذ <تصفيق> الصفوة <تصفيق> <تصفيق> طبعاً ما إحنا ما كنا تكلامك خيره ما بعث الله بعدي راح يزور المسجد النبوي بعد ما اعتمر وعدين جوا عايزين خرجوا من المسجد عشان المسن ناوي دائما يغلق بالليل عشان يعيد الترطيب. عشان يأكل التمر هذا. نعم. مسألة الثمرة. لا لا لا. نعم. فاا أنت دخلنا على قصة تانية خدناك. طيب. ونطلع. حاضر. فسيد إبراهيم أتى جالس المسجد النبوي. فصلى الأشواق هذا روح يا الله ترى. فهذا الواحد. مع سيد إبراهيم. لا لا هو واحد. والله أحد شيء في... من لا... الله. يكشف نوعه عن نفسه. ولا كان فيه صدائيات ولا الناس يعرف الناس طبقت شورته الافاق هو يسمع اسمه فقط ها. ولكن حد لا احد يعرف شكله لا انا غريب ليش اشترك من هنا ومسكة في الشام فقال لا لا لا بد ان نقول قال ابقني في المسجد وتعالوا في صلاة الفكر وانا موجود يا حد لا كل ملصوص يقولون ذلك نغلق على يوم الابواب اللي يصبح الصبح لا فيه مسرجة ولا فيه سجديد ولا حصر حصير ولا <تصفيق> لابد من خروجه يا قوم المهم لانتبعين عليك متعب جروهم مدرج بيه يطرر جرا وألقوه خارج المسجد الله أكبر. فراجل فران له فرن يخبز خبص يعني وبيع مأمار القدسة. قال له غريب ان انت. تعالي. انا تعالي انا اليوم شديد البرك. ابعد جنب الفرن وانا اخبز. وبعدين يعني غريب ان انكرمك. وانت عليك صرفك مع بعض. ربما أتم يروح على الرجل ويود إيه يروح يعمل يسوي الرأيص كده سوت وبالبسم الله ويحط الرأيص ويضع أخذه على كف يخرج الرأيص والحمد لله بسم الله الحمد إن لله أنت الساجر ربما أتم قال نعلم الرجل ده جاهل بين عليه طالع هذا ما لك غير هذا الذكر ما لك غير هذا الذكر بسم الله الحمد لله قال منذ عشرين سنة طوال الليل وأنا أخذس بسم الله في وضع بغيه الحمد لله قال ماذا إذا رأيت من سمرته قال ما دعوت الله دعوة إلا واستجابها رب العبادني سبحان الله إلا دعوة واحدة فإبراهيم أبناثم جدا وما هي قال منذ سنوات أدعو الله أن يجمعني بعب من عباد الله اسمه إبراهيم أبناثم ولكن لا نحن يا الله الله قال له إبراهيم أنت خير من إبراهيم أبناثم قال رجل استحي من الله فران مذنب بجاه مثلي أرضا من هذا الحضر العلامة الولي التقي الحافظ المعلم قال له يا هذا والله من أجل استجابة دعائك أتي بي إليك جرجرة لا حول ولا قوة إلا بالله جر إليه فعلا من داخل المسجد إلى خارجه بقوة الدعاء وصفات فيه يا الله. فأنت لك أن تتخيل هؤلاء الصفر. بس بطبعك من مستويات معيانة بس عشان الإخبر. شوف لا تظن أن هؤلاء قد غابوا سبحان الله. موجودون شكرا عصرناهم وعيشناهم وعيشنا عند أقدام وتعلمنا منهم ورأينا منهم خيرا كبيرا فظلتك صحفة بعد؟ والله أنا ما رأيت من أساسي من أساسي إلا كل خير علموني في صمتهم أكثر مما علموني من كلامهم وتعلمت من أحوالهم أفضل مما تعلمت من علومهم وفي كل خير رأيت أحوالا وأقوالا وأفعالا وأشياء يعني يا سلطان أريد قصة فضول الإعلام يا سلطان الإعلاميين <تصفيق> <تصفيق> أنا لكن فضول فيه درس مستفاد والله أنا لا أذكر نحضر لكن إن شاء الله أحضر لك قصة أو قصصا منهم إن شاء الله ما فيه أنا كده دبلجة كذا عمل دبلجة مش كان يعني من من ممن تعلم ممكن يعني نعمل كده موضوع بعيد عن عشان ده يعني لا استغرب انا سنتك في المنزل ان شاء الله يسلم فوني يا ابني هيا كن اللقاء بالمنزل مرحبا بكم هذه دعوة من طرفاتكم على الغداء او العشاء مرحبا بكم بكل تلفزيون <تصفيق> الشرق على غداء على عشاء هم اهلا <تصفيق> بيتي ليس له بيت تفضل لا نتوقف عند هذا الوعد فواصل قصيره ونعود لكم مشاهدينا الكلام فاصل ونعود كونوا معنا صفوة الصفوة سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى مرحب ضيفنا الكريم مدعيي سامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي محمد صل الله عليه وسلم مع سيدنا عيسى قال, قال إن اني عبد أهل. الله اتاني الكتاب خلاص نعم يعني بحكم ما سوف يحدث نعم لان لا ما سيكون لأن لأن لأن لأن وعد الله دائما محقق من الله سبحانه وتعالى يعني, يعني ولقد خذوا يعني سبقت كلمتهنا بأي بادن خلاص سبقت نعم آه الحمد لله تاني وجعلني نبيا سوف يجعلني نبيا هذا جعل النبي من الآن وجعلني مباركا أينما كنت سيدنا عيسى أول ما تسمع اسمه تحبه تحبه نعم سبحان الله آه آه ت سمت السماء. حتى ليش نفسه فيه؟ إنني جميعاً سبحانه وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً. نقف عند هذه الأوصاف. إني عبد الله العبودية. عوية التوحيد لله سبحانه. وتعالى العقيدة التي تجمع كل الأنبياء. نعم. نعم. ثانية الكتابة. وجعلني نبي. نعم. نبي. آه. ثالثاً طيب. وجعلني مباركا, مباركاً. على وحد ولا هو في نبي. من غيره مبارك. هو هو عبارة عن واحد نشأ. في جماعه قوسات القلوب ورغم ذلك عاش بينهم رسول النبي في الاخر لما دبروا له مكيده القتل م. سبحان الله جعلني مباركا اينما أي كنت واوصاني اي مكان بي. اي مكان هو مبارك بفضل الله سبحانه وتعالى واوصاني بالصلاه والزكاة, والزكاه ما دمت حيا وبر بوالدتي ثلاثة. سبحان الله م. ولم يجعلني جبارا شقيا لماذا برم هو المعقول ورد بهذا الشكل مولود مبارك بهذا الشكل هيكون يعني عق لأم إن عبد الله كان الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وووصية بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرر بورده لأن أم هذه تمثل الأمهات الكبار ما كمل كمل من الرجال كثير هذا حديث رضي الله عنه ولا يقبل من النساء إلا أربعة آسأ بنت مزاحم مراتو فرعون ومراد من وتعمران، نعم، ومثيد ناعم، وخديجة وفاطمة، فاطمة بنت راشد راشد، نعم نعم، الحديث من عوالي مرة ثانية، كامل من الرجال كثير، كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة، نعم، يكمل، يكمل، آه، يعني نساء كاملات كملات، ما فيش نقص، سبحان الله، لا يصير نقص، سبحان الله، لا يصير نقص، لا بنت سيد أنت مزاح، ربنا الذي عندك بيت في الجنة ونجي من, من فرعون وعمرو نجينا من قوم الظالمين. ومريم مبنة عمراء الله. التي احسنت رضي الله عنها فنفقنا فيه من روحين ثم خديجه ام المؤمنين وسبتنا مريم وزاك سيده ام المؤمنين سي... خديجه رضي الله عنها لما مات ابنها القاسم جاء وقت دفنوا دفنوا ابنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت قال ما يبكيك يا خديجه قالت درت لبينه القاسم درت لبينة صدرها حن فنزل اللبن في في الرضاعه في الوقت الذي لم تكن فيه نباضه لبينه القاسم فنزل جبريل السلام يقرئك السلام ويقرئ خديجه منا السلام فقال هذا جبريل يقرئك السلام قالت الله والسلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام يقول إن القاسم أوجد الله مرضاً ترضعه في الجنة. أتحبين أن ترينه يا خديجة؟ خلني أصدق الله ورسوله. الله يبزأنا كملاك. أول مجالها جوتشا. إيه. سلام السلام وصوفناك. هنا. ها. زمدون يدثرون. لو واحدة غير أنا. ها راجل شهر قاعد في الجبل ومش عايز يجيلك حدث. ده ده. <تصفيق> <تصفيق> انك نكلا دوق الله وتعين على الله نكلا كذا وقلنا والله لو نيخذك يوم خذت دوارق ابننا وفلوس. حسن حسن وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم وبرم بوالدتي عريت اولادنا بنبرة قاعدين الآن وبرم بوالدتي بذات الام الأم تحديدًا الأم تحديد أم الأب لو, لو ثلث البر. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبك الأم بالذات أنا لا أريد من بنت أو ولد يجعل أمه تبيج باكية لأنه هو مقتنع عايز يتزوج زميلته فلانا والبنت جايبه ولد مش عارف من من ستالته ثانوي ولا بتعبه بيأكل من أبينه أنا عايز يتزوج كريم ولا كوك ولا سبحانه في سبحان <تصفيق> سبحانه في ايه احنا والله في ايه احنا عايزين نوحش ان تربية اولادنا حتى يبررونا الاب والام ضمن شاشة فانا يعني انبه اولادي وبناتي خذوا رضا الاب والام في صغير الامر والكبير وعيدا نفل الاب والام به حنانيا باولادهم انا لا ارى ابا قاسيا او اما قاسيا ولكن يعني يبدو ان لا نجيد احتضان الأولاد والبنات. مش قال عمر بن الخطاب تزوج جاء أحضر له أم كذا وأطلق على اسم خنيه بس وكذا وكذا. هو ما هو ما هو, ما هو <تصفيق> هذا أب كان جاهل. لكن لكن جاهل بالذات. لكنه جاهل. جاهل لكن لو لو تعلم على أي العلماء. زمان صار هكذا. صحيح نعم. صح. صح. والسلو ببرم بورديث ولم يجعلني جبارا شقيه والسلام علي الشقي بمعنى الشقي هو البعيد عن رحمة الله <تصفيق> الذي طرد من رحمة الله. لذلك انا اغضب غضبا كبيرا عندما يقول الاب هذا ولد شقي الشقي من طرد من رحمة الله كثيرا ما نسمع ولله ولد كثير النشاط ما شاء الله عليه كده عامل زي الجن كده ما شاء الله يعني كده اخي خليها صفه حسنة قلت الولد ده شقي يا اخي اما الذين شكروا يعذبهم الله في سرعه في سرط يونس وفي الذين شكروا لا الشقي طرد من رحمة الله الله والعذاب ده ولد شقي هذا أشقيء، بسعيد الذي التزم المنهج والصراخ، وأشقيء والذي يقول إن من تناكب الطريق الآخر، فأنا أقول لك مناهج وسياق إلى هذه الدرجة وصل الغزو الفكر لدينا نردد كلمات وتريدنا من رحمة رح الله. الله. سيد أبي قد يقول عبد كلمة يقول لا يقي لها باله، ربما هذا بيجي سبعين خلفنا. على مش الناس كلها يقول لك إيه؟ لا حول الله يا ربي. هذا حول لا الله. حول ولا قوة إلا بالله. كأنك تمسك على الله حول في كلمات خطيرة. الأمسار الشعبية الخفيرة التي يعني سبحان الله صحيح. يعني واحد حد إنه وده أن نطلع فيها حلقة هذه دمنش الله يعني لسنونا السناتونا يجب أن ضبط أن ضبط عاجزين عاجزين لا نحايكي ولا ناسبع عايزين بقى يعني متابعين لكتاب النصوص مش مبتدئين طبعا والسلام عليكم ورحمة الله وأمّا جعلنا جبارا شقيقيا والسلام عليكم ورحمة الله السلام نزل السلام نزلت النصوص هو طبيعته ويوم واموت وسيموت نعم لا انك ميت وإنهم ميتون هذا النص لم يرفع الى رفعه الله ثم اماته نعم فرفعه, سنة سنة فرفعه سنة طبعه سنة طبعه سنة والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا هذه المواقف الثلاثة التي إن رحم العبد, العبد فيها ربه إن رحم الرحم العبد فيها. ربوب جميل جميل. ربوه جميل, ربوه. ربوه. ربوه. جميل ربوه. نعم. هذا ما بخدمته. نعم صحيح. يا سيد الرحمن الرب وفيها عبده. هذه الثلاثة يوم رحم ربوب. ففهذا إنسان سعيد. هذا إنسان سعيد. الكلمات الثلاثة يوم أموت، يوم ولدت، يوم, يوم أموت، ويوم ويوم يوم ولدت أنا ولدت من أب صالح وأم صالح. طيب خلاص. وبعدين الأب والأم أذنوا في أذن. وأقاموا الصلاة في الأذن الأخرى وحن نكون في اليوم السابع وحلقوا شعري وعملوا العقيقة وأحسنوا تسميتي وأكلوا حلال فردوا على الولد حلال تبا حفظوا بقرآن يبدأ تقول أذنوا وأقاموا الصلاة والأغاني والكستات روحوا عن القلوب بقى نقرأ ونقرأ قلوب صارحة. جبل دولة نزع, نزع على فطرة بالأغاني عشان يعني نفرح والإعلامي يقولك الموسيقى, الموسيقى. تهدئ الأعصار طلعوا مم. كذبين في الأكرة لن. لا اقول لك, لك لا بيعالجوا بالموسيقى ما عملوا في اوروبا معقل ال... معقل الموسيقى الأوربي... معقل الاوروبيين معقل بيتهوفن والبيت اللي جنبه نعم يعني سبحان الله فال ال... الجماعة الموسيقى جابوا جماعة من وهولنديين وفرنسيين مرضى جنسيات و... مختلفة. ولا يفهموا اللغه العربيه واسمعوا القرآن في عيادات خاصة كل يومين نصف ساعة يحطوا اشرطه بتاع الشيخ محمود خليل الحصري الله يرحمه قرآن مرأس جبهة حقيقية طيب أحضر لا يبقون اللغة العربية 100 عجمية طيب عجمية, عجمية. عجمية. مش طيب كانت حالتهم من بعد ثلاثة أشهر أفضل من الذين عريقوا بالموسيقى سبحان الله لأن الشفاء من الشافي وهذا كلام السافي مش من بتوفن نعم نعم بس نحن نبعدنا عن منهج بس. سبحان الله الولد وهو يسرح بالليل اقرأ بس انت عليه كده الفاتحة وآيات كده سبحان الله أسرار في في أسر لا نعرفها احسن بقول لك يا عم احنا نروح لدكتور يكتب دواء الفاتحه الله على الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه ينقصنا اليقين فضله احنا, احنا لا لا يقين عندنا هنا ينقصنا اليقين يعني ايه لا يقين عندنا طب سيدنا عمر الخطاب وضع رأسه فوق وضع يده فوق راس الصحابي وقرا الفاتحه شوف هي في, في زمن التابعين ماشو فيه التمي كان كان بيقرا لكن يعني بي عمر يقرا بيقين قيل ال قيل القرآن هو القرآن لكن ما جاء عن أهل الفاتحة هو الفاتحة ولكن أيها الدعوة معنى هم درجات عند الله هم درجات عند الله في درجات سبحان <تصفيق> الله نعم نعم والسلام علي يوم أورث ويوم أموت ويوم أضعث حية ذلك عيسى بن مارية هذا هذه قصة يعني ذلك تعود على ما سبق بالضبط ذلك هذه القصة <تصفيق> هذا هذا قطع في الكتاب مارية هذا ذلك عيسى بن مارية هذا هذا كان ذلك شو هو ذا هو قصة هذه قصصا الحقيقية ذلك عيسى قولة الحق الذي فيه يمترون يمترون يعني يعني يجادلون ويكذبون ويدخلوا دور ويكذبون وفيات كبير سبحان الله ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه مم. يعني هو مش ابن الله <تصفيق> عبد الله قال إني عبد الله هو ركض إني عبد وفي آناجيل لا تثبت علوية المسيح طب أنا أود بهذه المساء نتوقف هنا نعم. ونذهب إلى الأنجيل إذا أردت لنا لأن هنا هنا من هنا ينشأ الخلاف هم أنجيل أم أنجيل ووبدايات نشأة الأنجيل في هذا إذا الإنجيل. الأنجيل هو الكتاب الذي أنزل على سيدنا عيسى لما بلغ الثلاثين من عمره والإنجيل في اللغة العبرية يعني الإشارة هو اسم الأنجيل الأنجيل كما أن كتابنا اسمه القرآن تمام والتوراة أنزلت التوراة. على موسى ونفس صورة موسى أراد تمام. الإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على سيدنا عيسى, سيدنا عيسى يسمى البشاره لم يبلغ لم يصل أربعين سنة؟ لا. سيدنا عيسى بالذات بلغ وعنده ثلاثين سنة. ثلاثين سنة. صار نبيه. نبي ثلاث سنوات نزل مرة واحدة من قبل. يبدو أنه نزل مرة واحدة. طيب. سبحان الله سيدنا عيسى نفسه في العبرية يسمى يشوع. يشوع. أبشين. ولا يشوع؟ عند عند عند عند بعض من العرب. آه. آه. لكن يش و بالعربية عن المخلص. يشوع يعني المخلص. المخلص هو الذي يريد أن يخلص شريعة بني إسرائيل من جمودها إلى تيسير ويخلص بني إسرائيل من هذه الخزعبلات التي صنعوها وحرفوا التوراة إلى صدق ما جاء في الإنجيل. ولكن من البعض يأخذ عن المخلص هو الذي يحمل ذنب آدم. نزل ليكفر عن خطاياه. لا لا لا. قبل هذه النقطة اسمه يشوع بمعنى مخل. مخلصان. عيسى بمعنى ماذا؟ عيسى هو اسمه عيسى إس... أم يشوع لا أم عيسى. لا لا لا هو هذه لغات. جوزيف. هذه لغات لغات لا جوزيف دا يوسف. جيسا لا لا لا جوزيف دا بالإنجليزية. بالإنجليزية. لا لا لكن مم. إحنا خذينا في أسس ابن عيسى بالعربية خلاص. يشوع يشوع يسوع دا بالعبرية. وعيسى عندنا بالعربية. خلاص تمام. لا خلاف بينها لا, لا لا خلاص الله هو هكذا تمام تمام. نبدأ باب ببإيه قصة أنا عايز أحيلك على وثائق يا ليت أنا أحب الوثائق يليت. دائرة المعارف البريطانية جميل وثيقة جميل موسعة ومترائعة وهي كلام خمسمائة عالم من القساوسه ومن النصارى نعم يعني هم نصارى قساوسه عددهم خمسمائة وضعوا هذه المعلومات في دائرة المعارف البريطانية. طيب. عندك وقت ولا أنت؟ دنا دقيقتين. نعم. المعارف وخمسة عالم. فلنتكلم عن. دنا دقيقت خمسة. نعم. نعم. نعم. يعني أرى والله عالم. نكمل في الحلقة القادمة. الله يعني أرى والله عالم أن نكمل في الحلقة القادمة. حتى نتكلم عن الإنجيل. نعم. ونتكلم عن طبيعة دعوة سيدنا عيسى وماذا صنع معه بني إسرائيل وكيف كانت قضية الرفع وثم الرسالة سيدنا عيسى لم تنتهي بعد، يعني سيدنا عيسى لم ينتهي دوره بعد. هذا كلام خطير. وهذه دولة كل مشاكل أن ينتظرونا في حلقة القادمة. لن أقول كيف لم ينتهي دوره بعد. ولن أقول. صدر. لا يعني. لذا نحن أن نحملها خلاص القادمة. راسنا راسنا. لا يعني يعني قضية سيدنا عيسى سوف. لا شيء مرض بس إن شاء الله سوف. أ... وضحنا في هذا الحقل أنه نزيدها إيضاح. باء اه سوف ينزل في اخر الزمان علامه علامه الساعه الكبرى الدجال اه هو الذي يقتل المسيخ الدجال ويقصر بالتصوير ويقتل المسيح والصليب ويرفع الجزيه اليس ليس بحيم في السماء يحيه الله سبحانه وتعالى لما هو مات انك ميت من محمد صلى الله عليه وسلم ولدت وما اموت فلما يتوفاني كنت انت رقيبا والوفاء تقال الا الميت سوفاتي كلام انت تتسابق الاحداث ليه أنا شغوف بقصص صحيح. حتى, حتى نستبين فيها ماهيه الأمور على حقيقتها وصحيح. وأنا في قصص الأنبياء أو في صفوة الصفوة وقاف عند كتاب الله وهذا أجمل ما فيك بارك الله فيك شكرا جزيلا لكم هذا الفاتوه و... و... دعاء ان نختتم بها سبحان الله وبحمده اللهم, اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا المشاهدين والمستمعين اجعل جمعنا جميعا جمعا مرحومه أمين. وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروم اللهم فك الكرب عن المكروبين سد الدين على المدينين لا تجعل لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيت ولا عاصيا إلا سرت ولا شرط ولا كرم اذا اذهبتها ولا هم اذا فرجتها ولدينا اذا قضيتها ولا آمين. طالبا الا نجحته نميا اذا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك اذا نصرته هي لبناتنا ازواجا صالحين زوجات صالحات ربنا على الكتاب والسنة. من كل رب العالمين قبل الموت الموت وبعد الموت إكراما أكرمنا ولا ولا تحرم نزلنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا أثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم قوّل إخواننا في فلسطين واعد إلينا المسجد الأقصى واعد إلى العراق عراقهم يا رب العالمين ويجعلهم على قلب رجل واحد وضم الجراح المسلمين ورقى دماء المسلمين في كل مكان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب كسيم بارك الله فيكم شاهدين الكرام ومستمعنا الأعزاء إلى هنا نتوجهكم ياكم إلى نهاية هذه الحلقه أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الدائر السامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمن لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون